أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتسألون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتا خلقناكم أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا We gaven de mensen een en we لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم al facili canemi quata, iuveni, faxu fili fili, fili وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْغَابًا وَسُوِيرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا In jagen maakte an shara ba wa إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إِنَّ لِلْمُتَّكِينَ مَفَازًا حَذَائِقًا وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا Waka Sandy, nogmaals, laat mijn dochter bij de hemel en de dat is niet te zeggen, maar ik wil het ذل كاليوم الحق فمن <متعين> شاء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 وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فالسابقات سبقى فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفه تتبعها الوادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إن لم في الحفير أ كنا عظاما خيرا قالوا تلك اذا كنتم خاسرا فاين هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إن نُطَغَا فَقُلْ هَلْكَ إِلَٰهٍ أَنْتَ زَكَا وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَى فأرى جل الكبرى، فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله عبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها en de aarde begreep dat ik بَلَا أَنَسَا مَن فَضَّلَكُمْ عَلَيَّ إِنَّ آمَنَكُمْ En het is niet te zeggen dat ik het niet mag zeggen omdat het Weer niets dan ooit. Weer niets dan ooit. Weer يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم Abas en tevreden. أو يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وَمَا عَلَيْكَ أَنْ لَا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى Fijn, vader, vader, vader, vader, vader, vader, vader, بصحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وُطِئَ لِلْإِنْسَانِ مَا أَكْفَرَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَ ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ فَلْيَنظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق قلبا وفاكهة وأبا Met en ja, maar in de maand van acht, en zijn licu l e vraag ik het om, is te En afarten, de vijand. en وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت Wa idhan nufus uziyat Wa idhal mar'atu Wanneer de hemel kooschitte, wanneer de فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس عس والصبح إذا تنفس Innu lekolu rasulin kareem, مطاع ثم امين وما صاحبكم بمجنون ولقد راه بالافق <المبين> وَمَا هُوَ عَنِ we zijn er Wa ma tashaa'una